وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام ذو الجلال والإكرام والطول والإنعام ذو العزة التي لا تضام والملك الذي لا يرام وأشهد أن محمد عبده ورسوله خير من صلى وصام وحج وزك وجاهد وقام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن اهتدى بهديهم وعلى شرعه مستقام عباد الله إن إقامة مجتمع فاضل وبناء أمة راشدة وصناعة أجيال واعية وشعوب متحضرة حلم يراود الساسة والمفكرين وأمنية تخالج العلماء والمصلحين وأمل يتردد في نفوس أهل العلم والمربين وفي سبيل تحقيق هذه الأمنية اتخذ الناس سبلا شتى فاستندوا إلى قوانين وضعية وإلى فلسفات أرضية وإلى آراء بشرية محضة بل وإلى نظريات إلحادية كفرية من أجل تحسين أوضاعهم وتحقيق التنمية والنهضة زعما وإن الإسلام بحضارته المشرقة ومبادئه الراسخة وشريعته المحكمة وأحكامه العادلة يمثل ليس للمسلمين فقط إنما للبشرية قوق نجاة وقارب خلاص فالإسلام عدل في أحكامه يوازن بين معطيات الجسد وأشواق الروح وعدل في شريعته لأنها وحي محكم وكتاب معصوم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الإسلام عدل في كل شيء ويوم أن خلق الله السماء ووضع الأرض وضعها بميزان العدل والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وبعد الميزان ووفق الميزان والأرض وضعها للأنام وفق سنن وشرائع الميزان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون العدل الذي أمر الله به هو ما فرض من شرائع وعبادات وعقائد وإعطاء حقوق وإنصاف مظلوم وإغاثة ملهوف وإن هذا من صميم ديننا ومن لب شرعنا الذي غفل عنه أهل الإسلام والله من أسمائه العدل والعدل عدل في خلقه فقد خلق الخلق بعدل يا أيها الإنسان غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك عدل فأنت جميل المنظر بهي الطلعة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم العيون في مكانها ولو اختل موضعها من الخلق لاختل الإنسان والأذن في موضعها والرأس في موضعها ويسير الإنسان علميا وطبيا في جسده وفق سنن ونواميس لا تقبل الاختلال عدل في خلقه في هذه الكائنات التي خلقها منسجمة مع الإيمان سبح الله ما في السماوات وما في الأرض ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وهذا من العدل ليس الناس فبعض الناس لا يسجد لله ولكن الشمس وبقية الكائنات والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه عدل في خلقه عدل في شرائعه وأحكامه ما أنزل شيء إلا وللناس فيها الرحمة وفيها العدل وأنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم قل إني آمنت بما أنزل الله من الكتاب وأمرت لأعدل بينكم إن الله لما جعل الأنبياء وأرسل الرسل وخلقهم واصطفاهم أرسلهم للناس بشرائع العدل ولقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابة والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد الميزان ميزان الحقوق والواجبات ميزان الضمير الحي ميزان الرحمة التي في نفوس الناس ميزان المواساة بين الغني والفقير ميزان الرحمة بين القوي والضعيف إنها موازين العدل التي أودعها الله في نفوس الخلق لتستقيم الحياة ولا تستقيم الحياة إلا بالعدل العدل نظام الكون والسماء رفعها ووضع الميزان ولذلك إذا أفسد الإنسان بالظلم اختل نظام الكون والوجود وبالتالي يتغير كل شيء يقول أبوه غيرته رضي الله عنه إن الطيور في أوكارها والوحوش في غاباتها تموت من ظلم ابن آدم لأخيه ابن آدم إذا عدى آدمي على آدمي فظلمه الوحوش في غاباتها والطيور في أوكارها تئن من وطأة الظلم لأن النظام البديع والسماء رفعها ووضع الميزان العدالة إحساس العدالة منهج العدالة سلوك أن ينتصف لكل مظلوم من, من من ظالمه إن هذا العدل الذي نحن بحاجة ماسة إليه هو أفضل الفضائل وأكمل الأخلاق بعد التوحيد قوام الدنيا بالتوحيد وبالعدل ولقد قرر علماء الإسلام قاعدة جليلة تقول إن الدول تدوم بالعدل مع الكفر ولا تدوم بالظلم مع الإسلام إن الله لا ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة المسلمة إن كانت ظالمة وهذا سبب ترد الأوضاع في بلاد المسلمين أينما ذهبت القتل والفقر والتخلف والتشرد والمجاعات والأزمات والحروب والنكبات واللاجئين وإلى غير ذلك إنما هو في بلاد المسلمين أما الغرب الكافر نصره الله ليس لأنه كافر نصره الله لأنه عادل كل مواطن يجد حقه وكل مواطن يمكن أن يشاكي حتى رأس الدولة وتنتصف له وتنتصف له الأجهزة العدلية أما في بلاد المسلمين فللأسف الشديد تفشى الظلم بين الناس وإن الناس يتكلمون عن محكمة تسمى بمحكمة العدل ولا عدل محكمة العدل الدولية ولا عدل العدل في شريعتنا العدل في إسلامنا العدل مع ربنا الذي من أسمائه العدل لأنه واهب العدل ومصدر العدل والذي أنزل شرائع العدل وغيره لا يعدل محكمة العدل الدولية التي لا تحاكم إلا من تريد وفق أهواء وأمزجة أول من ينبغي أن يحاكم جورجي بوش أكبر مجرم حرب في الدنيا قتل أطفال لكنه لن يحاسب لأنه من العمسام والأطفال الذين قتلوا أبناء مسلمين أول من يحتاج أن يحاكم كمجرم حرب جورجي بوش ينبغي أن يطلب في محكمة العدل الدولية لنزق في محكمة العدل الدولية لنقول أنها منصفة وقعت مجازر صبرة وشاتيلة وديرياسين من الثمانينات شعب كامل أبيت في البوسنا والهرسك قرابة المئة ألف فتاة مسلمة اغتصبت بأرقام دولية ولا عدل دولي إن كثير من القضايا يختلوا ميزانها قضايا حقوق الإنسان الإنسان لا قيمة له إلا إذا أرادوا أن يجعلوا له قيمة إن الذي وقع في دارفور من القتل والتشريد مستنكر دينا مستنكر لكن لأن لهم في هذه مصلحة ولأنها تفتيت بين مسلمين وتقسيم لمجتمع مسلم وملء للمجتمع بالأحقاد أرادوا أن يحاكموا من أسموهم بمجرم الحرب ونحن نطالب بمحاكمة جميع مجرمي الحرب بدءا من جورج بوش كلينتون نفسه أي رئيس أمريكي جاء بيحتاج تحاكم من نجزاكي وهروشيما القنابل الذرية التي ألقيت في اليابان فدمرت بلدا كاملا وشعبا كاملا إلى فلسطين والبوستا والهرسك وضرب المسلمين وما وقع العراق إلى يومنا هذا عدد الذين قتلوا منذ الحرب الأخيرة على العراق ستمئة ألف مسلم معظمهم من السنة أين محكمة العدل الدولية؟ محكمة العدل الدولية محكمة سياسية لا علاقة لها بالقيم والأخلاق لا علاقة لها بنصرة مظلوم ولكن تقاعست الأمة عن نصرة المظلوم في أي مكان حتى في دارفور نحن لا نعرف ما الذي يجري في دارفور ولكن الظلم مرفوض سواء كان من حكومة مسلمة أو من حكومة كافرة هذه قيمة إنسانية أودعها الله في نفوس الناس جميعا ورفع الميزان ألا تطغوا في الميزان ليقوم الناس بالقسط حتى تعتدل الحياة إن العدل مطلوب الإسلام يأمرنا بالعدل مع خصومنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أخرب للتقوى حتى الكافر نحن ننصفه ما أمرنا بالعدل في أقوالنا قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا الحق تقوله ولو على نفسك ولو على أقربائك أمرنا بأن نعدل وأن لا نتبع الهوى ولكن اتبع الهوى أن تعدلوا بل قال الله لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى واتباع الهوى الميول الحزبية الميول النفسية الرغبات كل هذا جعل العدل غير موجود في بلاد المسلمين يؤسفني أن أقول أن العدل في بلاد المسلمين قليل الكفار بينهم يعدلون ومعنا لا يعدلون ويتعاطون القضايا من غير منطلق العدل حقوق الإنسان أي إنسان نعرف الإنسان أي إنسان إذا ظلم ينبغي أن ينصب كثير من المسلمين يظلمون ولا أحد يتدخل بل المؤسسات التي تدعو إلى العدل هي التي تظلمهم قضايا المرأة اليوم تسعة مارس مبارح تمانية مارس قال اسمه اليوم العالمي للمرأة ليه؟ وين اليوم العالمي للرجل الرجال ما عندهم يوم ولا الأيام كل حقتهم يوم واحد بس للمرأة لا يوم واحد للمرأة اليوم العالمي للمرأة قال نجنه نصرة المرأة المرأة مالها فعلا المرأة مظلومة والعدل انه ما تشتغل تجند في البيت والعدل إنما ما تجعريانه في الفضائيات الستر والعدل إنه يمنع تمنع الاختلاط بين الرجال والنساء مناصرة المرأة أن تكون المرأة حرة في كل شيء دي دي مناصرتها ؟؟ والله وأقسم برب العباد ما ظلم ظلم كمثل الغربية المعاصرة حضارة التعر وحضارة المجون الفسق بياناتي ضرمة المرأة وفعلا المرأة تحتاج إلى نصرة نصرة من ماذا نصرة من حضارة التعرّي العري البنات عريانات هو تعالشوا يعملشوا يقول لك مزيد من التعزيز شنو كده ما عارف المرأة تعزيز شنو يا أخي البيت بس شفته تعزيز البيت ده بس المرأة جنى في البيت ده يقول لك المرأة مش شغالة ما شغالة طيب فيش ممتاز على نملكم شغالة إلا سوق الدوران ولا كيف حل. بس ده الفضل تسوق قندران بين خرطون بورسودان مش كده ولا شنو يعني يقول لك مزيد من من تعزيز شنو كده ما عارف المرأة والله ده كله كلام فارغ ياخل المرأة محلها البيت وقرنا في بيوتكن ده المكان الطبيعي للمرأة والله كان بقل بروفسر أخيرا تقنب في البيت أهنا وريكم بقى عشان يقولوا أنا زييدا بسموه مناهض لحقوق المرأة ولا شنو شنو يعني بسموني شنو ضد المرأة ولا شنو يعني بيقولوا ضد المرأة ضد المرأة منو ده أفضل شئ للمرأة والله دار يكرم المرأة يكرمه بالدين ده التعري ضد المرأة لأنه بيعرضها لمعاكسات لكلام بيعرضها لابتزاز بيعرضها لتجارب الجسد إنت جاي أي ممثلة ولا أي واحدة بتجي تمثل دور ولا تغني ولا يجيبها في دعاية عريانة مجانا ما مجاني أنا؟ أليس هذا هو البيع والشراء؟ الرقيقة الأبيض دي تجارة الرقيقة المعاصر المرأة تعيش بجسدها هل في إضطهار وإساءة للمرأة أكثر من هذا؟ قال اليوم العالمي للمرأة. يتعارف اليوم العالمي للمرأة بيعمل شنو؟ بيمشوا عريانات. ده اليوم العالمي للمرأة تفك الحجاب والخمار وتتبع عريان نحن مشكلتنا إنه حكومتنا ذاتة ما واضحة يقول لك الدين يجي قناة النير الأزرق يجيب لك بنات يا من تقوم جاري والله جرأة واحدة تجي فك شعره والغريبة يجيب معاه الشيخ بتعديم يقعدون في ونسه فك شعره وعمل المكياجو والدهب في يده وتتكلم وتمسك المجلس والشيخ قاعد والله العظيم بالله ده شو ده والله دي ما أسهى الله يا أخي معقول حسك ده عايق خلاة من الأزرق ده شو يعني خلاة من الأزرق هل دي المدنية هل ده التطور دي الحضارة قال المرأة وإن نحن نقاوم تقاوم منه لو تقام تقاوموا قاوموا أمريكا وإسرائيل تقاوموا شنو تعيشوا في وهم حسن نسوان القاعدات في بيوتين دين ربات البويت مالين العواجي جاءت تشرب رجالهم باحترموهم جوا البيت باحترمة بيزور أهلاء بيزور أرحامة بتمشي تتعلم الدروس وكتعلم دينة مركز تحفيظ قائم بيجوا يحفظوا في القرآن وين الاتحاط قال التمييز ضد المرأة اتعارف الآن اليوم اللي دي مع اليوم العالمي الي الآن في نداء عالمي حيعمم قدموا خبراء من الأمم المتحدة على إن الفتاة ما في حاجة اسمها عذراء وزواج تمارس ما تريد أن تمارس من الرجال دون أن يتكلم أخ ولا أب ولا مجتمع ولا شرطة ولا أمن ولا حاكم ولا عدل الآن رفع التقرير هذا رفعوه خبراء عشان على العالم الإسلامي قال شنو؟ قال حقوق الفتاة قال مسألة عذراء وبكر وثيب ده كلام فارغ تزوج, تزوج, تزوج. والمعنى تزوج تمارس مع من تريد أن تمارس الجنس بدون رقابة ولا قيود ده اسمه قال مناصرة المرأة والله أنا أقول أقسمت بربي العرب الكام بيئدوا المرأة وهي حية وهي طفلة يقتلونها أكرموا المرأة أكثر من الحضارة المعاصرة الآن ليه؟ لسبب ذلك دفنوها وهي شافعة وذلك يدفنوها لهم كبار أي مرة يطلعوا عريانة وتعمل نفسها يا أخي كان شفت القنوات النسوان مسلمات مسلمات كان شفت القنوات وتفرجتها وتعري ويقول لك ده يقول خلاص المرأة في واحدة جابوا بواحدة بتلعب كرة قال مزيد من حظر المرأة قال حظرها شون تلعب في كرة وتحظر مع الأولاد في يعني يقولوا يا بنات أيوا أبو كده يعني ده دي قدوة قالوا قدوة هنا احنا داري قدوة هنا عندنا فاطئ بنت محمد وعندنا عائشة بنت أئي بكر تانا داري منه ما داري قدوة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة قال يا فاطمة أي شيء أفضل للمرأة قالت ألا ترى رجلا ولا يراها قال ذرية بعضها من بعض قال ليه أفضل حاجة للمرأة قال لي لشوف راجل لا راجل يشوفه انت عبنا سني الأزرد كان سمعوا الكلام ده ممكن يقوله غلط مش قال الرسول ولا قالت فاطمة ممكن يقوله غلط يقول تخلف يعني يبقى الرسول وفاتم تخلفين وانت كويسين عنه ولا كيف؟ هشوف هشوف على قال أل... أل... أل... حقوق المرء قال وبالتالي كل العدل الذي يتحدث عنه في العالم مختل لأنه وفق حضارة ناقصة بشريّة محضة ثم العدل على مستوى المسلمين إذا أرادت الحكومة أن تكون في مأمن من الكفار وأراد الشعب أن يكون في مأمن من ظلم, من ظلم الحكومة على الجميع أن يعدلوا الحكم خطر قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمى يعظكم به العدل الحكم يكون بالعد، قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل من أمتي يلي أمر عشرة إلا وأتا يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه فكه بره أو أو بقه اسمه أولها ملامه وأوسطها ندامه وآخرها خزي اليوم القيامة الحكم ده أول بالأموك الناس وفي الثاني انت أولها منامة وأوسطها ندامة تندم تقول لي تتورط تقول أريت لي يا أخوان ببساطة لماذا تسلطت أمريكا على بلاد المسلمين لأن بلاد المسلمين نفسها ظالمة قال الله تعالى في الحديث القدسي إذا عصاني من يعرفني صلطت عليهم من لا يعرفني الله قال الذي يعرفني والذيقول الله أكبر ويرفع شعار الإسلام لما ما يمشي كويس بجيب لناس ما بيعرفوا الله ذاته كان قلت لهم صلوا على الرسول أخوانا دقيقة ما بيعرفوا بضربوا طوال بطيارات ما عندهم عن لو سمحت ولا كذا ما عندهم كلام زيدا، فبالتالي الآن الناس جاية قه محكمة العدل الدولية وقالوا يسلموا وناس جاء والله إخوان والله نحن انتهينا ناس يقول لك سلموا وناس يقول لا ما يسلموا وناس يقول لا حلوا الحكومة وناس يقول لا أي زول يشرع بره زول قال الله قال والرسول قال ما في الأمر في غاية البساطة أول حاجة تسليم ما فيه لأن الرسول قال ما يسلموا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه يسلمه يعني إلى الكفار نسلم مسلم ليه كافر ما يسلمه لكن الحكومة تبقى عادلة شوفوا إذا بقى ما في عدل ما بكون في أمن وبتكون في ضغايل الآن الناس شوفوا الحاكم العادل هو الذي ينتمي إلى الأمة وتنتمي إليه الأمة بمعنى كان دارين يشيروا الناس كلهم يجيبهم معه لأنه عادل وكان قال حاجة الناس كلهم أيدوهم لكن الحكومة مزنوقة بجت مجلس الوزراء اجتمع وقال للأحزاب المشاركين معهم أدونا آراكم وما طلعوا رأيه ورئيس البلد يقسم بالله في الغرب في دارفور واللبن يحلف يقول والله ما هسلم مسلم لكفار وصدق لكن الحكومة زلقة والله إخواننا الناس بغاية بغاية البساطة أول حاجة يوقف العدل على الظلم على المواطنين يعدل بين المواطنين أجابة ضغائن شنو عدم العد كلنا بجد والله أي شفت إذا في عدم أي يزول بكم مرتاح أي يزول بكم مطمئن وراع صاحب كسرى الرأى عمرا بين الرعية أطلا وهو راعيها ينام تحت ظل الدوحي مجتملا ببردة كاد طول الدهر يبليها فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت ما قرر العين هانيها العدل هو الذي يحبس التنمية إذا أردتم تنمية الحقيقية وإزدهارا واستقرارا لبلادنا أمسو العدل حس الآن في ناس قال ليك ناس ال ال الصالحة العام بدون سبب داري حقوق الحصة تدي أجزل حبه وتوقف الجباية إخواننا لا يعقل دي لتنمية واحد ينتج وعشرة من ناس الهدف يجوفوا في الشارع يطلع منه عشرة يطلعوا واحد ينتج والله ما تمشي البلد لجدا والله ما تمشي لجدا مفروض يكون في عشرة بيشتغلوا واحد بس عشرة كاملا اسمه الهدف يا أخي شوفوا لهم شغل غير الشغل دي يجوفوا كده عشان يثبتوا الناس يطلع منهم هل دعاء هل دعاء لإنك انت تكون قاعد كده مربع يدك ما يفزو يسألك يومك تعمل شغول تفتح دكان تعمل مصنع انتاج توطن ده للبلد عملة صعبة تعدك حاجة للبلد يجوك مية أفر المحلية والمحافظة والعتب والضرائب والقيمة المضافة والزكاة وشنو معقول وش والجريح وشنو في شنو يا أخوانا معقول طيب حيجفل هتعملوا شنو حتسعدوا تعريف ما حجيكم وهو... وهو كان ماسك ناس ماسك عشان الرفر بيأكلوا حيجفل حيمرقوا في الشوارع يشحدوا يا أخوانا ده هل دعت والله أنا كل ما أسمع محكمة العدل وأمريكا قالت بتخيل تاني يوم أسمع قرار يقول أشان الله يرضى علينا يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أوقف أي جباية وناس الهدف أشوف لهم شغل تاني شغل بيجيب إنتاج تحت الواطة دي يضربوا يشتغلوا يعملوا حاجة لكن معقول ايه تعالف زوجة من, من أمريكا بحكرة زوجة من أمريكا فتح دكان فالحدي يوسف بقالة فالحدي يوسف شاورني قال لي استفتاني هو جايله مني جايله مني لأنه استفتاني متخمريكا مالك مالك جنب هنا في بلاد المسلمين تأمن على دينك وكده أخذ بالفتوى خلى أمريكا وده جاني قال ليها شيخنا يأي يعني بيقول لي ده كله منك قال لي والله فتحت بقالة في الحاجة يوسف والله قال لي ما قدرت تعمل حاجة قال لي مثل محلية جو داري الفع يفطى يقول مثلا بقالة كده داري شي من قروش بقى في الاسم ده في الاسم ده قال لي كل ما يفطى كبرت كل ما يقوله بتكون أكتر قالوا اليوم مالكه الولد المشغل مالك عنده قروش شالوا شوالين سكر نفس المحلية شالوا شوالين سكر بلادي هذه محلية قالوا نحن فاتحينا المحلية بقرشكم قفل المحلية يا أخي شنو يعني إذا كان بشيل بس قفل المحلية وفي ذول بشيل الميزان الميزان يا أخي ربنا قال والسماء رفعها ووضع الميزان يتشيلوا الله يضع الميزان ويتشيلوا والسماء وضع الميزان إنت تجي قلع الميزان شاء الميزان من الدكان وما شاء بتاع المحلية يا زل هل معقول بيحصل الكلام دي دي في البلد معقول والله الله ما ينصرنا والله ما يكون في عدل ربنا ما قيم بلد. يا هل الكفار بيقولوا كفار لكن عدل ربنا بساعدوا إن الله ينصر الدولة الكافرة إن كانت عادلة ولا ينصر الدولة المسلمة إن كانت ظالمة دولة مسلمة بتظلم الله ما يا ياخي يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث من حديث معاوية بن أبي سفيان وقد رواه المنذري في الترغيب والترهيب والطبراني والصحاة الألباني قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقدس أمة لا تعطي كل ذي حق حقه ويأخذ الضعيف حقه غير متعتع الأمة التي لا تعطي الضعيف حقه دون أن يتعب هذه لا يقدسها الله الأمة التي تمنع الضعيف حقه وتعطيه حقه بعد أن يتعتع هذه أمة لا ينصرها الله يعني إذا كان في ضعيف ما فاهم حاجة أمي قال مكاتب ما عرف يأخذ حقه قالوا له تعال بكرة تعال بكرة أسمع الكلام ذا كويس تعال بكرة وده بكرة قالوا له تعال بعد بكرة ده بعد بكرة الدو حج على دايم من دي أمة الله ما بيقدسها ولا بيصورة ولا بعيلها ما أكله الدو لكن تعب شوية دي أمة ما بيصورة الله الأمة اللي الله الضعيف يجي حق في محله ولا بأكل ما فيه لو قال لا لا بكرة دي أمة تسقط من نظر الله ما تكون عندها قيمة عرفتم السبب الذي بسببه سقطت الأمة الإسلامية من نظر الله ومن عين الله فأصابها ما أصابها إن الله لا يقدس أمة لا تعطي كل ذي حق حقا ويأخذ الضعيف حقه غير متأتي الضعيف كان أخذ حقه ولكن سل روح سل دي أمة الله ما تقدسها أمة الله ما بعين لي. يا أخوان الظلم موجود لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم عقباه إلى الندم تنام عينيك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم يحيى بن خالد البرمكي كان وزيرا للرشيد 13 سنة يأمر وينهى وقصور وجوار وحشم وكنوز وأموال مرة ما جدر يأد أمواله انقلب عليه الرشيد فأدخله السجن كان ينام على البلاط معه ولده الفضل يقول يا أبي ألا ترى ما نحن فيه قال لعلها دعوة مظلوم سرت إلى الله في جوف الليل غفلنا عنها ولم ينم الله عنها أورد الذهبي في كتابه الكبائر أن رئي الشرطة زوال مسؤول في الشرطة وجد سماك يأخذ من تصلب تصلب زول ضعيف تصلب لا بزول ضعيف التالي زول سايليو الدرجة دي هل البشيلو فوق الحاجات درداغة يدردق فوق يعترف في السوق ال ال ال ال, ال ال ال ال ال الشعبي يشيل لي دعفة ويخط لي دا وكذا يقول بقى البضايع درداغة غير درداغة ما يملك في الدنيا وناس عندهم مئات الملايين ما يظلموهم يظن يظلم الضعيف أم دي الله ما بنصره أي زول يأخذ حقه لأنه حق يأخذ الحبور ما فيه تفضل ده حق مفروض يجي وقاعد في بيته شفت الحق ده مفروض الدولة قال لو عثرت بغلة بالعراق لسئل عنها أمر يوم القيامة لما لم تسوي لها الطريق تصدم لك زول في ضعيف زول مشتري سمكة سماك استاذ سمكة خاتل سمكة فوقت فماشي فو لا جبت على الشرطة السمكة عجبته قال له يجيب السمكة دي أتدعى له مش ليحجوا قال ليحجي قال ليه ما عندك حجم شيء ما عندك حب أوردها الذهبي في كتاب الكبائر رئيس شرطة شايل السمكة قال له يا أخي قوتي وقوت عيالي أنا ببيعه بنشتري منه سكر بخ ب, ب... ب... بمئتين جنيه و... و... وعيش ب... بكده إلى الجيطة للجيط مواطن مسكين قال لي ما عندك السمكة أراد الله أن يكون فيها بقية حياة عدت رئيس الشرطة في أصبعه ذهب إلى الليل ما استطاع أن ينام الصباح لكل ينتح الصباح مش الدكتور قال لي ما في طريقه إلا يقطعوها يا زول قصق قال لي يقطعوها قطعوا الصباح الداء انتشر في الكف يومين منام قطع على من الكف قطع على من الكف الداء انتشر وصل المرفق ثلاثة يوم ما نام يقارق بأعلى حسه قطع على من المرفقينه ولسه ده ماشي أدته قال اسمع الداء ده كان وصل الجسم بيموت إلا نقطع اليد من حدها من حدها قطع على من حدها أصحابه قال اسمع انت حملت شنو قال قبل أسبوع في أسبوع اللي قطعت أنا أصلت لي من سماك السمكة قالوا له حصلوا ماشى في السوق يعين لي قدروا اللقاو وقع له في الواطن يبكي رئيس الشرطة وقع في الواطن يبكي السمك ذاته نساو ما عفو ذاته منه قال له فيشنو قال له حفو مني قالوا له عفيت منك فيشنو قال له أنا رئيس الشرطة أخذت منك السمكة. فوصل حالي إلى ما ترى يد مقطوعة بكى السمك بكى قال له والله لو أعلم أن الأمر يصل إلى هذا يعني لما دعوت عليك دع عليه قال قد عفوت عنك قعد ابك ذات السمك قعد يبكي قالوا له ماذا قلت قال قلت اللهم إنه تقوى علي وعلى ضعفي بقدرته اللهم فاريني قوتك وخدرتك فيه قال لي يا الله توريني وعمل فيه قوي انت أقوى من وريني فيه في الحال يد قطعت من حد يا أخي الظلم كعب سوى كان من محكمة العدل سوى من المسلمين كعب الظلم كعب وهي دعوة لأهل دارفور أن يلمى الأمر بين أهل الإسلام ولا أقول بين أهل السودان والله إخواننا السودان دم وخيف طالب في جامعة النيلال قبل أسبوعين قتلوا في وضح النهار يعني نحن بعشوية يجيب تلوك في محلك بالرصاصة جوه بالرصاص جوى الجامعة طالب مسكين أمه كان منتظرة يتخرج من الجامعة ويحججها ويقف معها في ريعان الشباب ومقتبل العمر قتلوا الحركة الشعبية الفاكر بيقول يسلمون أي يسلمون لأنه ما على دينك تا اتفق معك؟ فرق معاه يسلمون ما بسلمون قال والله إخواننا أنا ما لاقتني دولة في العالم رئيس يقول كلام والنائب الأول يقول كلام ضده تماما دي ما دولة دي والله دي شركة دي والله في الشركة والله في الهلال خلالنا قاعد يسوي كده والله في النوادي ما قاعد يسوي كده يا أخي معقول الرئيس يقول كلام ونايب طوال يقول كلام نسودا دي يا أخي دي يا أخواننا معقول لا حول ولا قوة إلا بالله إلى الله المشتكى إلى الله المشتكى هي دعوة إلى أهل الإسلام في السودان وإلى أهل الإسلام في دارفور أن يتراضوا بينهم وكل من ارتكب جريمة حرب توفر له محاكمة عادلة وفق الشريعة الإسلامية يحاكموه بالإسلام في بلاد الإسلام ما في معنى أي زلم مدان يدان لكن أن يكون هذا من باب النكاية في بلادنا وأن يصون ديارنا وأن يؤمننا في ديننا وأرواحنا وأموالنا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 أيعدل في أرحامهم العدل مطلوب حتى على مستوى الأطفال وأبنائك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر ولا يجوز أن تكتب بعض الممتلكات لبعض أولادك وتحرم آخرين لتزرع بينهم الأحقال وتزرع بينهم الضغائن هذا مما منع شرعاً هذا عدل والعدل بين الزوجات فانكح ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع وإن خفتم أن تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم حتى على مستوى الأسرة ليكون العدل بعد ذلك على مستوى الدولة نعم من هنا يبدأ العدل وبالتالي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له زوجتان ولم يعدل بينهما أتى يوم القيامة وشقه مائل وفي رواية وشقه أيبس العدل مطلوب في مفرداتنا هل نحن عادلون؟ يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا الله مالك الملوك اسمع هذا الحديث أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلي أعطف عليكم. الشعب دائرة حكومة عادلة يعدل بينه، والحكومة دائرة مجتمع دولي عادل تعدل مع شعبها. بخلاصة الخطبة لا يتم الأمر إلا بالعدل الشعوب تعدل بينها والحكومة تعدل مع شعبها عندها يستقيم الأمر ويتضح ويتحسن الحال وتتحقق التنمية ويحصل الاستقرار وتقع الإلفة بين الشعب يخل الناس الآن ما متألفين الآن ضغائم بين الناس وأحقاد بالمناسبة دارفور دي هي انتعرف دارفور دي ما مشكلة في دارفور انا عندها فهم مختلف عن الناس دي كله دارفور مش في البلد الاسمه دارفور الفيه ثلاثة ولايات رئاسة الجنينة في الغرب غرب دارفور وجنوب دارفور رئاسة نيالة وشمال دارفور رئاسة الفاشل لا دي ما دارفور دارفور في عقول الناس دي عقلية ومنهجية ما في احترام للمسلم فيها سفك للدماء فيها اعتداء على الناس دارفور في عقول الناس الحايمين حتى الحايمين في خرطوم رؤوس دارفور مشكلة رؤوس مشكلة فحمون ونظرت للآخرين مشكلة دارفور عقلية مش بلد مشكلة دارفور ما ما بلد ناس دارفور رحسر ناس ناس مؤدبين ناس محترمين ناس يقولون القرآن ناس معروفين كلهم ما شايفين نور هنا في الشمال وفي الجنوب كلهم خاشين مع بعض لكن دارفور عقلية اسمها دارفور انت الموظف اللي بجي نشيل الميزان ده ده ما دارفور ذاته دارفور في راسه داخل ما عنده ده دارفور معناها العقلية بتحت الناس انت قال كويس لما يكون في لوري واحد شاحن له بصل من حجر العسل عشان نجيب الخرطوم هنا يلاهو مية نفر كلهم دار فور مية نفر يوقفوا بتاع ويعال وعائل أوراقه ويقول له كده حق العشاء لما ما يلقي عنده حاجة يقول له حق العشاء عشاء يا أخي ده مسؤول يا أخي التوقيت عشاء محل ما, محل ما معينينك يا أخي يعشيك مسكين ده. بتاع البضاعة يا أخي ولاقي في رشنو يا أخي الزراعة هتجيف أي حاجة هتجيف هيحصل الانهيار العدي أحسن منه ما فيه العدل هو أساس كل شيء أقام الله السماء والأرض بالعدل أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه رد جميل اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وخذ بنا واصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين اللهم امحف البلاد المسلمين الله امحف بلادنا, بلادنا وبلاد المسلمين اللهم اجعل بلادنا سخاء الرخاء أمنا وعدلا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمرشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى, وينهى فيه عن المنكر ويؤمر في ويأمر فيها الشرع ويحكم فيها الدين يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ووحد كلمتنا وجمعنا على الحق والهدى والرشاد يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله Muhammad sallallahu alaihi wa sallam